وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا اطيرنا بكم لا الا ان تنتهوا لنرجمنكم لا الا ان تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم باكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِخَيْرٍ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَيْهِ وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّ الَّذِينَ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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكنون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجلي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 وَإِنَّ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ بهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين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 لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمه المنزل في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يندبذا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 قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو, هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم